هذا محمد يا بشر هذا اللي لا يناظر هذا اللي ما مثله ظهر مثل الشمس بسم الأثر هذا محمد يا بشر هذا اللي لا يناظر مثلوا ضهر مثل, مثل الشمس في سماء الظر هذا اللي عجز كل كلام الشعر إنه ينصفو ورد المكارم اقتفو الإنسان وما مب الدور هذا اللي لو شفتوا من الرواة ما تقدر توصفوا نظر بنا عيون الكحيلة كنسي قلبك كل شر هذا اللي دليلنا النور هذا اللي ما مثل زلال مثل الشمس في سماء الأثر هذا اللي كمل دين رب رب كمل جوه شكله صدره طهره كرماله شكله القمر ميهن علينا أي بشر آذو الحبيب يجهر ما إن سكت عن أي كلمة وأي راس ما تنتشر هذا اللي لعينا النظر هذا اللي ما مثله ظهر مثل الشمس بسماء الأثر نخوى أصيلنا دتلنا وإحنا لبنا الندى لعيونه يلقى كان في دو الجاني على عادي جامر شاهد وجهي إني حسب إنك نفر ما لو صداق إحنا صداق إحنا في داق وإني جي صوبك فشل فشل محمد يا بشر هذا اللي لا ينا نور هذا اللي ما مثله ظهر. مثل ضغر مثل شتمس في سمل اثر هذا محمد هذا محمد يا بشر هذا اللي لا ينذر هذا اللي ما مثله ضهر مثل الشمس بسم الله تر هذا محمد يا بشر هذا اللي لعينا الناظر هذا اللي ما مثله ظهر مثل الشمس بسماء الأثر هذا محمد يا بشر هذا اللي لعينا الناظر Al-Fatihah